كفاني أعشق المولى فشرياني له صلى فابصر أيها السائل فهل تهوى الذي أهوى فهل تهوى الذي أهوى غياث القلب والمعوى وليد النبض ما يتلع Tushabih fihi anfasi sanā'u al-arwatu al-wuzqa sanā'u al-arwatu جوابت بس كلمه مولا يا بعد قلبي انتبه وياي انا هواه النور انس كان وجداني مولاي وجداني يا مولاي يا لبيت من مهدي وصبح عنواني يا مولاي عنواني يا قلب باسم يدك ولساني والساني يا مولاي. وتختمه الطعب نبض الشرياني يا مولا. الشرياني دم عليه يسري عليه مولا عليه مولا عليه ها خوتي ها ها خوتي ها الايا ايها الانزع ألا يا أيها لأنزع فلولاك فلا مذزع هويت ذاتك الذري شفيعي أنت أم أوساء شفيعي أنت مديحي فيك إذا أجمع فحذري خاشعا يصداع يلوذ عذبك العذري ربوع روضة أرتاء ربوع روضة أرتاء <تصفيق> ها مولا هاخذ يها وحيل العشيق ينشد لحن دلاله اي دلاله اي اسمك عرب يا الوالي هي يا الوالي هي يا الله وحيل العشيق اسمك عز في الوالي <تصفيق> ايه يا الوالي أي يا الوالي <تصفيق> احرقت ثلاثه من قلب تحلالي تحلالي, تحلالي،, تحلالي،, تحلالي. سمع لجروحي شف الامالي ايه امالي ايه امالي, آمالي. نبض عليه نهج عليه قول نبض عليه نهج عليه مولع عليه مولع عليه مولع عليه مولع عليه إلى الشعر الذي يبنى الأستاذ حسن هذه الكاظمين أبرعم أنت أم عطره قطوف أنت أم, أم ثغر بحور الشعر إذ تزهو بذكرك يولد الشعر بذكرك يولد الشعر سلام الله بالذكر سلام الله بالذكرى نداها مطلع الفجر علي يا ولي الله شهدت فيك بالجهر شهدت بك بال ايه شهدت بك بالجهر اخوتيا اخوتيا قلت منك حماس حق هالشمس من طلعت الخجلانه اي خجلانه الا من بيزغنور الامل دنيانا اي دنيانا اي دنيانا الله يشعل قمر للنورك وضوانا اي ضوانا اي ضوانا ونزلتلك نجوم السما فرحانه اي فرحانه ايه فرحان اول علي تعالي علي صيح اول علي تعالي علي مولى علي مولى علي, مولى علي.